صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين. لله ما في السماوات وما في الارض وانتب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 ولا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فاصبر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 تقلب الذين كفروا في البلاد متاعهم قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين ويوزل إليهم خاشعين خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا طليلا أولئك لهم أجره منذ ربهم إن الله سريع الحساب ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون